ما خلقنا السماوات والأرض ونرى بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عنا قل أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي, أروني مَن وَدَّخَلَ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ كتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من لله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَدَاءً وَكَانُوا بِعْبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَادَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ aqumha eh da لِتَأْمَنُوا نُغُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ فِي نَفْسِهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بكم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وكفرتم به وشهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ صدقوا اللسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء ان بما, بما كانوا يعملون وحصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا والذي قال لوالديه اف لكما اتعباني ان اخرج وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمن وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا ذِيَدْنَا إِلَّذَا أَسَاطِيرُ الْأَرَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ قَدْ خَلَتْ مِنْهُمْ قَبِلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ, إنهم كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلْنُفِيءَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ إِغْرَبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر أخا عاد إذ أنذر قرمه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا, ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تشهلون فلما رأوه عارضا اشتقوا الى اوديتهم قالوا, قالوا هذا عارض ممطرنا دلهم واستعجلتمه ندمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَل قَد مَكَمْ النَّهُم فيِي مائِ مَكَكُم فِيهِه وَجَالناَا لَهُم وَجَعلناَا لَهُم سَمعُ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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا لما قضوا يولوا إلى قومهم منذرين قعلوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل سَمَّاً مُصَدِّقاً لِمَا مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طريق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 أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وَلَمْ يَرْءَّ الماهََّ خَلَقَ السَّم وَاتِ وَالْأَنْضُو وَلَمْ يَ بِخَلْقِهَِّ بِقَيدِرِنَلَ وَلَمْ يَعَ بِخَلْقِهَِّ بِقدِر عَلَ أَ يُحِييل المَوْتَ بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُّ قالوا بنا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم, كأنهم يوم يروننا يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ